حول حصن خيبر دروس متحضرة غربت شمس اليوم الثاني دون فتح خيبر فشدة التحصين كانت حائلا دون الفتح حتى قال أحد الذين شاركوا في الحملتين أخذ من الغد عمر فانصرف ولم يفتح له وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد أقبل الجند على المعسكر وأقبل الليل والجوع فاتشى الصحابة عن طعام في مزاودهم فلم يجدوا سوى القليل الذي لا يكفي تلك البطون الخاوية فنهضوا يذرعون أرض فنهضوا يذرعون أرض خيبر يبحثون هنا وهناك وبعد البحث تلألأ المعسكر بنيران كثيرة نظر القائد صلى الله عليه وسلم في أنحاء المعسكر ففوجئ باشتعال تلك النيران التي بثت الحراك في المعسكر الجائع فعلى تلك النيران وعلى صخور الأثافي تغلي قدور ممتلئة باللحم فاحت الرائحة فقال صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون قالوا على لحم فقال صلى الله عليه وسلم على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسية عندها قال صلى الله عليه وسلم أهريقوها وكسروها قال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها قال صلى الله عليه وسلم أو ذاك ثم قدم صلى الله عليه وسلم دروسا للعالم أجمع يقول أحد الصحابة كانت حمرا خارجة من المدينة فنحرناها فإن قدورنا تغلي إذ نادى منادي رسول الله إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس قبضت أيدي الصحابة بعرى تلك القدور فحملوها بعيدا عن النار فأكفئت بما فيها من لحم ثم نظفوا قدورهم وأخذوا اللحم بعيدا تأكله الوحوش والطيور القمامة لكن الجوع حركهم من جديد فوجدوا بعض الخيل والبغال الهائمة فنحروها وطبخوها فسألهم صلى الله عليه وسلم عنها فأخبروه يقول جابر فنهانا صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل بعدها قام القائد بجولة تفتيشية على المعسكر فرآ قدورا أخرى فقال ما هذا فقالوا نهبة يا رسول الله قالك كفأوها فإن النهبة لا تحل حول حصن يهود كان الإسلام يتهادى بتعاليمه نحو العالمية لم يعد الإسلام مقتصرا على المهاجرين والأنصار ولا على المدينة فقط ولا على القرن الأول إنه للدنيا بأسرها لكل القرون وما دام الإسلام بهذا التوجه وما دام نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فلا بد أن يقدم مشروعا يرتقي بالحاضر والمستقبل، مهما بلغت البشرية من المدنيّة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة القاسية قائمة بالأطعمة المحرمة. التي لا تناسب صحة الإنسان العلم الحديث يقول ذلك ويؤكده فما هي تلك القائمة؟